9. Cüz Araf Suresi Sayfa 161 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بوتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 إِنَّهَا ذَالَ مَكْرُمَ مَكَرْتُمُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْبِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَ الْرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ بَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَارِعُوهُ إِذَا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اوير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَمُ سَصِعَ قَوْفًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم قَالَ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نوفر لكم, نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 فَرَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّ جَيْنَنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا اعْتَرَفُوا بِمَا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَشُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ النِّعْقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ تَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 وَإِذْ نَتَقْنَعَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَلَمَّا دَوَشَهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَ الْدَعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِمَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَوَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَصُودُنَّ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 وَإِذَا قُرَّأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْوَافِلِينَ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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فِي يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 111. وإذ يعدكم الله إحدى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 وَمَن يُولِهِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِوَضْغٍ فَقَدْ بَاءَ بِوَضْغٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُ وَلَنْ تُونِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانهم اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وَذَكُرُوا إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَقَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم